يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم ثرقاءا ما يكفر عنكم سيئاتكم ويوفر لكم والله ذو الفضل العظيم